إِكَفِيَ الضَّلَالِ بَعِيدٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب؟ قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم نَمُوء وَيُسْقَى مِمَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ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 قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محين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 دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما, أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن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 وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَأَذِرِنَ مَا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ الرُّسُلَ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 أنما هو إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتذكر أهل الألباب.